I'm a little bit nervous, but I'm confident. I'm going to do عن سفة من صفات المحبة كما قال عنها بولس الرسول شكرون في سؤولة للقاطات السفة اللي بيقول فيها المحبة لا تطلب مرد المسيح المحبة لا تطلب ما لنهتك فيه أن الأنسان الرسوح وحري لا يفكر في في ذاته أبدا نشك في ترتيب الأهمية لن الله, الله أولا الناس ثانيا هو أخيرا ده ده إنسان روح لا لا يطلب مالنا بالنسبة لربنا السيد المسيح قال أطلبوا أولا ملكوت الله ودنه فلا طلب مال نفسك أطلب ملكوت الله ودنه وما قالت بعض كده كده تطلب مال نفسك قال و... وهلزازه كلها تزدادوها سعطى ليك إن حد لا تطلب مال نفسك إذا كنت تحب الله حقا في الصلاة فلا تجعل صلاتك كلها مجموعة على الصالبات من أجل دكتك لا شوفوا إسارة فيهم لما بيصلوا وبيقولوا قدس قدس قدس ربس بالصبعوت السماء والأرض مملوءتان من الملذات. لا لا لم يطلبوا شيئا لأنفسهم، إنما لربنا انظروا أنظر ما شاء الله إلى قبل الرد سرّهم حينما يقولون. ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لإسفك الكبكة الكدوس تعطي مجدا بيخدم مش عشان ياخد مجد المجد الربين انظروا إلى يوحنا المعمدان حينما قال ينبغي أن ابن ذاك يزيد وإني أنا عنكم ما بيطلبش ما لنفسه بدأ المعمدة لان يختشش لكي يظهر المسيح ولا يطلب ما لنفسه بل حتى حينما داشع أقعط عن وصية ربنا وهو يعرف ان جساء شاعوا فيو يوصلوا للسجن او للموت لم يطلب باتنا في نفسه وصيص الله اولا حق الله اولا اتأت انعي في وجرال اللي يدرب عبتك فيه المحبة لا تطلب ما لمسه وهو مثالا آخر من الشهداء والمعترفين كل شهيد قد قدم دم للموت من أن يطلب لرب لم يطلب ما في نفسه. حتى الحياة لم يطلب خطها وقد لا تعتدي بالشدة والموت لأن الإيمان أولا الله أول الله أول ولم الشهادة للرب أولاً وليحدث بعد ذلك ما يحدث لا يطلب ما لنصل أدوا أيضا نشأة في الخدمة. وأبحث هذاي شاول السرسي كان له السلطة والنفوذ، وكأن يحثي أن نأخذ خطابات. ويلسي رجالاً ونساء في السجن لكنه لما دخل لم يطلب ما لنفسه لما تحول إلى بوت لم يطلب إلى نفسه ما نفسه، بل بالعكس من الزلزلوف في زمديل وبدأ في سلسلة من الضيقات من اجل الرب جربة بالعشي رجل حتى تنظم ظن انه مات. بأتعاب في الأشغار بأتعاب في البحر في البردية بأخطار من اخوة كذبة بأخطار من جنسه من غمغم بمهاشنات كثيرة تقوله ايه اللي اللي ده ماكعى الغلب ده يا بول ايه اللي ده ماكعى الغلب ايه اللي ده ماكعى الضيقى ما كنت مستريح يقول لك لا اطلب, أطلب مال لنفسي انا اول ما دخلت خلت الصريق ربنا لا لا اطلب مال لنفسي أبو نفسك بداعي في قرمت ستانية أصحى أربعة أصحى أصحى أصحى بيقول في سبع في ضرورات في ضيقات في ضربات في سبو في اقتربات في أتعام ألي أسرار في أسوان بلد بلد وهوان بسيط حسن وسيط ربيع سيط ربيع نحن نحن نحن نستش ونحن صادقون كمظنين كما جهولين مع مع أصوله كما نحن نحن نحية إني خليت كما أثير كما جهولين كما طريدين أنا لا أطلب من نفسي نحن نطلب من كل كوت الله الله مدرى بعد بعد اللي كذا ليه المكتئدين في كل شيء لكن غير غير بطبق ضايقين متحيرين لكن غير ياريائسين ياري اطبط وطبط طهبين لكن غير مطروحين مطروحين لكن غير غير هالنالكين حاملين في الجسد كل حين اتماعك ما عدت الرقب ياسوع ماذا يا بولس هذا كله لماذا هذا من أجل الرب من أجل الرب من أجل الرب نسجل من أجل الرب نماس كلنا هار لا تتبقى ما لأنفسنا ويلا تصد من المسيح أشتك لأنه ما يسمع في المسيح الإنسان بيبتدي حياة في المعنى مع موضية يموت مع المسيح يدسم مع المسيح لأن العتيق ده مراح هو لا يصدر شيء, شيء إلا المسيح نفسه قلنا ربنا انا سنفسك فقال الوحيد شو التي علمنا الرب اياها <تصفيق> اول ما نبتد نسلم قل لي اوه اوه. يتقدس اسمك يأتي لتكن مشيئة كما في الشماء ذلك اللي الأرض تتتتتتت <تصفيق> ماذا تتتبه كده لأنك أطلب أولا ربنا وما يقول كوتي مش مش التفري فكوتي تتتبناها منذ زماماتنا ولذلك المجر يريج هالمن أراد أن يتبعني يعمل إيه يكسر زاته ينكر ذاته ويحمل فليمه هو وبأي دام فهو نفسه خير بانكر نفسه وخذ خلص راح مش مش هو وريدك واحد واحد تخطي خطه دي أسابه نفسه الزاد هي بيبيع الإنسان هو تتفكر بيبيع العالم أو الشيطان أو الناس أبدا محدش يبيعك إلا نفسك نفسك هي من يبيعك ولو كانت نفسك سليمة من بروه ولو قام رام علي جاي ففي ذلك انا مطمئن ات راش, راش هذا من نفس من جوه تنين بيقول مع نفسك اصطلح معك الشماء والارض شر نفسك نفسك الرهبنة ما ما هي الرهبنة الرهب يصلى عليه صلاة الأموات يعني صلاة الأموات يعني نفسه ما يسر هذا ما ما ما يسر يسر يسر يسر ما غير ربنا لم أنبعكم صنف الذي نعيد جلدكم في هذه الليلة المباركة ترك كل شيء من أجل ربنا ترك المال والأهل والأسرة وترك حياته كشاب ترك كل شيء نعمل عبر المتعو وعاش مع ربنا ويقول لي انت راجل غني وعندك شلوس كثيرة وينتز عدمج مددين يقول لك انا لا أصل اصلب ما لنفسي انا مش عايز ما لنفسي انا عايز ربنا بس نفسي دي خلق وعجبني في ذلك قالوا يقول لربنا يسوع المسيح من وجد نفسه يبيعها من وجد نفسه يبيعها ومن أضع نفسه من أجل تجده أضيع نفسه جد سريعة للي تجد نفسه موسى كان أمير وعايش في الأصل وآخر عز وعايش مع الناس الكبار وكذب ابن ابن يقول الكتاب صد لا لا أن يزل مع شعب الله عن أن يكون له كما تمرأ وقتي بالخطية وإيه الخطية أن العائم عايش متعزز في الأرض شششابه مطول. فأنا أنا أنسى أضيعك نفسك يقول لك من أضع عنصر ج لا لا مال نفسك. موسى لم نصلب مالي من شاء الله من مال نفسه. أتطلب منكوس الله. منه مثل ربنا هل نرجع كل كل نفس وده يعني ده يقول ايه يقول صلت وجهك لمن يا رب امكن لا تحجب ورع عقلك ولو أشرك يا رب أتكلم لاذ بعض ما كنا على ما أنت أبو نفس ما من الحجبي صب لف لف بالجد من الرب وإله أله أله أله في بيت الرب كل أيام لكي أنزل إلى نعيم الرب وأتفرغ فيه فيه والملك والأمضماء والسلطان والقيارة والدوز والشوش والقضاء والعيلة و... لا لا لا لا لا لا من الناس دخلوا بيها أنا, أنا, أنا لا أشتر نفسي يجي يسيب أكبر لذا دو يوم من الأيام صلب ما لنافسه أخطأ قدود سقط الدفاع قال لا تطلب ما لنا الشهر ابن رحيم ابن رحيم عبدالآباء ابقى رحيم شو يوم رحيم رحيم كله خذ ابنة وحيدة اللي بتحبه نفسك بقدمه ليه حراح حراحة يا رأيت إيش بالجبل؟ ما حب الله تطلب مني نفس. ربنا عايز ها يخ يخ يخ. لا أطلب مني نفس. ابنك خير لا أطلب منك نفس. ربنا عايز مخرقة يغدو. لا لا عايز منا نفس مخرقة منا. ما حب الله الشاب الغن اللي به يبحث عنه خلال ماذا افعل لقرس الحياة الابريك المسيح قال بيع كل مالك وعطيه للفقراء ماذا حزين ليه حزين عندك فكر تفكر نفسك فكر في نفسك فشاعد فشاعد لقد فكر الرجل الغبي اللي اهدى اهدى مخازيني وعدامي اعمى منه واقول يا نفسي يا نفسي نفسي اختخارات اختصار... لسنين عديدة يا غبي في هذه الليلة تؤخر فيه مني الذي اعددته لمن يكون نفسك عب حبيبي بيه روح, روح هي نفسك جي. أنا شو اللي أنت أصل ربنا، أصل ربنا نفسك، لأن ربنا, ربنا عمل عمل من أجله، عمل كذا من أجله. لما المسيح قال لك اللي ذاته زهزاته أخأت شكل العبد قل لك أنسى نفسي من أجلك أسير أمروتي ومسجي وسماعي من أجلك لما المسيح شعب على الصليب لم يطلب ما لبثه من أجله لما وصل لما غلب لم لم يطلب ما لنفسه من أجله لو المسيح طلب مال لنفسه قال له لو قيرت قيرت ابنه لا هلا هنزل من على الصليب فمن ابن الله كل حاجة لك النار ولو تجلس مع الصليب حبي عن لا انا لا اعمل بمال لناس اطاع باعش ومو اموت والناس يعيش بكاتنا اطلع اطلع اطلع لا تطلب مال لناسها لم, <تصفيق> لم تنفيش انحنى ليغسل ارجل تلاميه لم يطلب مال لناسه مال لناسه وقعد وقالت واحد بتغسله بتيش لم يطلب معنى الذي يشكر في نفسه يضيع نفسه يضيع أذب الوث وربنا بس وربنا بس في ايه انت عم بيضحك ليه وخدمته وخدمته negative ليه لانه بيفكر في نفسه وخلاص هندرس دم وخدمته فشل لانه بده يعمل لنفسه زي واحد يخش تهيئة من اجل رئاسة من اجل طلعين من اجل عظمة من انظمة ظاهر من اجل اوامر من أجل, اجل السلطة ايه يا ركا يسبح بيت ربنا نفسه من اللي الا الاضراض العالمية زي يا عشدنا زي المناغات عاتل تركبنا أي زي ده الألميذ لما مر قالوا مين يكون الأول فينا مين أول فيكم؟ وانت ما... بتسجيسوا بعض تتكرف نفسك ولا ايه؟ بتسجيس كرف كبلكم مين الأول؟ بالمحبة لا تطلب لما لنفسكم المحبة لا تطلب ما لنفسكم ما قال ايه في الموضوع دي؟ من أراد أن يكون وين وين يكون آخر الكل واللي عايزه يبقى سيد وعب عبده للكم ليه لا تطلب من نفسه وقر شر شر هل سلسة الرسول بتشير لطيف قال ايه بعض بعض مقدمين بعضك بعض سلك مقدمين بعدكم بعدا كرا كرام لا تطلب ما لنفسك انترامت به الغيرك المسيحان اذا حضرت في وليما خذ المتكع الاسف ليه لا تطلب ما أل من على خدك سيحول أمر الآخر ومن سخرت نير إنه معه ميتين فهو ما حلق يلتك واتمش من حقه لكن من أجل المحبة لا تصل لنا لنفسه من حقه أنه وقال الناس بيقول مش للصفق من أجل المحبة كيف يصير مثله؟ المحبة لا تطلب مال نفسه. جاي يكون يضحى وتتنازل عنه بكامل اختياره لا لعنة المحبة لا تطلب مال نفسه. المحبة لا تطلب مال نفسه. لا تفكر في انك انت تنتقم لنفسك تفكر أخيك كيف تكتب الانترون إن الروسي دائما نفسه في الآخر دايما نفسه في الآخر أعرب معه مع الناس هاي يسألني متعبان مجاسة بيمرهق وعايزة ناك وبقى بصكر في نفسك بصكر في جسدي، بك في خحكك لا فكر في ربنا وقف ربنا والصحية اللي يسوفها وراح تكتبها شوية وذلك كانت هناك خضيلة التعب من أجل الله, الله يتعب في يتعب التعب يتعب الثوم يتعب في الثقر طب وتتعب ليه؟ لأنك لا تطلب لما لنفسك لا تطلب ما لنفسك عشان كده ببهج نفسك وتتعب وبالسهده أعطو الروح انت على الأقل ترطي راحتك وقعطو الروح أخذت الروح والله سيأتاشئ كل واحد بطبط يكون تعبو الإنسان الذي يجد نفسه بالبنى يقول له استوفيت خيراتك على الأرض نصيبك أفعله على الأرض مليش تحضر قوة لكن الذي يسعد نفسه من أجل الله يكافأ هناك لم يطلب مالك أفسه شكت يطلب مال يا وذو ايضا العطاء الانسان اللي يقول انا حالة من خلوث اللي عندي وما قدرش قد ابي يفكر في نفسه يفكر في نفسه لكنك الذي يعطي ولو لم يكن شيئا لنفسه هذه هي المحبة التي لا تطلب مال من السفر أرملة صرفة صيدة في طرق مجاعة وتاخد حفنة الدقيق وشوية السفر فيه اللي بحبة التي لا تطلب مال من السفر الأرملة التي دفعت الفنسين في الكتانة وأعطت أن أعوهت بها وهي محتاجة بالمحبة <تصفيق> التي لا تطلق مال لفتها الشخص اللي يضحي بنفسه من أجل غيره لا يطلب مال لنفسه ده كلمة لطيفة قيلة أطلع قالوا إيه إلا لم يكن عندك ما تعطيه لهؤلاء القديسين ثم وقدم لهم صعامك تصوم وتجلس لا تطلب ما لنفسك يا رب لا نعيش لك إنما نعيش لك لا, لا نطلب ما لأمتنا فينا. إنما نطلب ما, ما هو ملكوتك شعبك سرس سهيشتك بل نطلبه لا يا رب ليس لنا لاش اللي اجلس القبو في في مزبل في إنسان يعطي صحته يعطي راحته يعطي وقته يعطي ناله يعطي ذاذه يعطي كرمته لاستمرار يبقى لاستمرار يبدل لل للشخص المحب قل لك الله غلام غيري الله وانا في الآسف زاب. هو الذي مبدأ رب رب يطلب من لنفسه في الزواب الزواب الزواب هو الذي يطلب فيه الزواب مال نفسه وإنما يعمل لرضا الزوجة. وترتطلب فيه الزوجه مال نفسها إنما تعمل لراحة الزوجة. البيت الناجح اللي, اللي الأب لا يصنع مال نفسه إلا لا يرزق أبوينه بالمرو فقط من أجل راحته وقصوا لي شواء اللي قول له حتى حتى ولو اشتلفوا عشان يدوه لا يغمد مائرة نفسه لا بسعب يشقى من أجل ديسه يتعب يشقى من أجل المجتمع الذي يعيش فيه ويطلب مال نفسه فالشعش الذين عاشوا على الأرض بلا, بلا راحة بلت مسعى بلا كرام ضيبا من أجل ربنا فإلى إلم ده الله تعبه من الأم الأشخاص إذا بدني شغورها طالب تصدقوني خط المسيحات الروحية الخاصة في أعماقها شف لسلس ايه ايه لكي أحيا لا أنا لا أنا أنا لكن المسيح الذي يحيا فيك هم تغير كيف نحن نوضع لا إرادة بل, بل إرادة لا مشيئتي بل مش اسوء اسوء انا لا اطلب ما لنفسي حيث معقادا فيه شيء ده فيه انسان حرارة عيها يتخانع على نفسه تعمل فيه كده ليش؟ تجيب لي الجلب ده المشكلة ايه ايه ما توظف ليشه ايه سيطة يا حبي مع رب الأزم أبي سيطر يجب أن تجلح يلا يجب انت, انت ربنا بس يجب أن تجل يجب أن تجل يجب أن تجل يقول يا رب النهاردة أنت عايك راكر خال اخوذ تدريب ان ما في اي طلب من اجلك يا رب يا رب جبلتينك عايز افكر في شمسك وحلاوتك انت يا من هو اعظم من بدر البشر بس حاجه فكر فيه لما ما فيه شيء في ملكوتك في ملائكتك شيء من شيء مهوسه شيء فيكك الالهيه في ازل في امي يا ابو قدرتك على كل شيء وانت روحي طيب فكر في صلاحك في سته عايز اتامل في السؤال شيء طيب في الصراع والرماد اللي انا فيه إن هم نسى سراب رب كيف ده اكيد لكن صعب ما افكر في الصراع في دي أن أنسى هذا الصراع قليلا وأفكر شو رب رب ما ربنا لش لش نشبت شوية رقراة جدا هملاه وحصد عليه الرق طاع اللي خليه لرح بحط من من بشيء بسمح ليشيلك من من ملقوته جوا الحاجات اللي عليها عليها عاز عاز انت أنت شفت لحقيت الوظيفة الفلانية ولح لحقيت sí. يا حبيبي ما تجيش الأمور كده لو, لو تركت نفسك ربنا هيرفع نفسك دي الفوق مم. من بيع تلك ولو قاعدت فكر في نفسك يبقى ما تظهرش لي محبتك لا لا بببب زاتك هي اللي. حتى صعفة لا زا هي اللي. اللي شغلات حتى صعفة الصلاة جاتك هي لشغلات. إنسى نفسك ولو قليلا فأصاب خطاياي والله الله ربنا على خطاياي. ما ترشف خطاياي ولن تنصل. هفرق فرق, فرق اثنين. بين واحد صا ص. وتحدث على بده جو نفسه هتهلك بسبب الخطيه انه بده يدور على مصيره الأبدي وعايز يصالح حدا من ربنا من نفسه الواحد استنى اخضر ونتضايق ازاي بضاعع على ربنا نتضايق ازاي بنقول على ربنا نتضايق إنه جرح قلبنا وهو تغير تغير في يقول لي يا رب انا مش بعتغير ولا في الخطيئة يعرف كيف ولك ولك ولا بتهلاك اي بيخليها ورا شوي انا زعلان على طيب اي اي اي لاني زعلتك لاني درقت قلبك لأ لاني خنتك لأني, <تصفيق> لاني ما كنتش ابن بار من نحوك لاني ما كنتش اشألين من نحوتك لأن ده المره اللي لله للروحك القدس يقعد فيه أنا يا رب زعلم يريد على سانك ليس على سانك بل اللي شعوره رقيق، وربني يقول له أنا أغسلك من هذه الخطيرة طبق أكثر من السلك حاول جهت ترك النقصة شوية وذكر فكرة التفكير الوحيد اللي تركي تركي ربك تركي ربك بربنا ده كهو له ازاي تركي ربك بربنا وغط غطها يا لاي تقولك يا أنا أنا بل المسيح الذي يحوى أنا هقول يا رب شوف في أزمة المساكن وبنقول في الوقتي أريد أتحس لك عن مسكن داخل قلبي وفعلا أزمة لأن عليل من الناس اللي بيشوء بيوتهم لربه أرضهم لربه عايز نضبط مسكنه عشان تفسق كلنا نضبطه اذا كان اي مناسي شريك في قلبي اصلر عشان, عشان تبقى انت المالك الوحيد قالي قلبي اذا كان في اي شهر موجودة فتتعطل كتناك اصلحها عشان تعرف تفكن عن اي اي وحينما تذهب من اجل اجرارات في مينما تشلب ذاتك من اجل الله وحينما ترفع نفسك صليب ينظر كذلك الرب على الصليب ويقول اليوم تكون معي في الفردوس على شو أبو أبو أبو سرقل مع المسيح فرد كي أحلى أنا بل المسيح اللي حر أنا أصلب مع المسيح وأنشأ في فيه لك وربنا ليفكرها Man anderen das to Manu hinan hinan de Bel